وَيَتِم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَ مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَفْسِلْهُ مَعَنَا غَدِي يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْتُمْ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 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءَ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الذي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَفْعَلَ نَأْوِي نَتَّخِذَهُ وَلَدًا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 وَأَلْفَى يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْ مِنِّي نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ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 لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عليهن فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ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 جَنَنَ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تُصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ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 يا صاحبي السجن ااوباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها انتم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 وأنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخمه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأن نارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلصت لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكني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 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيم قَالُوا يَا أَبانا مَنعَ مِنَّا الْكَيْل فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَخانا نَكْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُ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 وَلِمَنْ جَاءَ بِحِمْلٍ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَمَّ الله لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ 119. في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 110. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَن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 إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ دُنَاكَ سَرَعَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الطَّيْرَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا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 وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وديضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما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 إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تم الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم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 أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بشيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من